بذن في الحطمة وما أدليك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على لفده إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ